لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بِمَا عقدتم الأيمان فَكَفَّرَتْهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبًا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يُقِي عَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالتَّوَلَّى ضَاؤُ فِي الْخَمْدِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا أن من على رسولنا البلاغ المبين.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 والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاعُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ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 واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن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 الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم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 ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أن لَهُمُ اسْتَحَقَّ اِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ فَآخَرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ عَدْنَاءً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 تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاةَ وَالْإِنجِيلِ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم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 قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بَعْدُ منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من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 إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب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 17. وأنت على كل شيء شهيد 18. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن فَإِنَّكَ لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.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 لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم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 ومن عنده ثم أنتم تمترون وَهُوَ الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وَمَا تَأْتِي مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ أَمْ فَسُوفَ يَأْتِيهِمْ أَمْ بَأْسٌ مَا كَانُوا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 مَن يُصْرَف عنه يومئذٍ فقد رحم وذالك الفوز المبين وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية وَلَ شَ اللهَّ لَ جَمَرَهُم على الُدَ فَلا تَكونًاَّ مِنَ الجائل إِماَا يَْتَجب الذيينَ يَسمَعونَ وَمَوْتَ يَبْعَثُهُم وَثُم مَ إِلَ يُجَرُون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 تُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرَ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا وَلَا طَائِرَ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا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 بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ أَوْ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَلْنَاهُمْ بِالْبَعْثِ لعلهم, لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخلناهم بوتة فإذا هم مبنسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصدف الآيات ثم هم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 ولِي وَلا شَفيعَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلا تُقْرِضِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهلاء من الله عليهم من بيننا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 انهو من عمل منكم سوء ام بجلاله فمتاب من بعد واصلح فمتاب من بعدي وأصلح فأنه غفور رحيم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 قل لا أتبع عهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكلبتم به ما عندي ما تستعجلون به إذ الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم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 ثم يبعثكم فيه ليقضى عجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفرا حتى إذا جاء أحدكم الموت ترفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق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 لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رعيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينتظرون سِيَئَنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ التَّكْرِمَةِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ, وذكر بِهِ ۖ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ ۖ يَتْلُوهُ مَن فِي عِلْمٍ وَمَن يَخْشَىٰهُ ۖ وَتَزَكَّىٰ بِهِ وَلَا يَغْتَرُّ وَإِنْ تَعْدِلِ الْكُلَّ عَدْلُ اللَّهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَنردّ على عقابِن بعدَ إذ هدََ الله كلَ الذي استوَتهُ الشاتين في الأرض حير له أصحابُ يدْونَ إلى الهدَأتِنا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 وَحَدَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أُقَافِ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا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 فأي الفريقين أعق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أعطيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب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 ألائِكَ الذي ن آطَينهُ الكتابَابَ وَالحُكمَ وَن نُب فَإ يَك فُ بأُول إفَقَذُ وَكقناابِهَا قَوْم الَّ سُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَادَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 ناس تجعلونه قرطاس تبدونها وهدى للناس تجعلونه قرطاس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمن انتم ولا عابا قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرُّهُمْ فِي قَنْضٍ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيَّ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَبَنِي حَائِلٍ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 ومن قال سأنزل مثل من أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى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 وهو الذي جعل لكم النجوم لتاتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة قد فصلنا الآيات لقوم يفقون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا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 انظروا إلى سمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم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 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوا وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللصيف الخبير قد جاء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 ثم إلى ربهم مرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد عيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُوهُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ